وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبع الإنسان يومئذ بما قدم وأخر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 كلا إذا بلغت الطرق وقينا من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يا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 سُنَّاس أَلَمْ يَكُنُ طفة من مِنْ مَنِيعٍ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْ الرَّزْعِ جِينَ أَلَيْسَ ذَلِكَ بقى